فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم Sesbelahnya, lalu kemudian, lalu apabila dia berhenti, tidaklah dia yang mengambil apa yang diperintahkan, 119. وإننا صببنا الماء صبا 110. ثم شققنا الأرض شقا 111. فأنبتنا فيها حبا 112. وعنبا وقبا 113. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم، فإذا جاء الصاخع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفر ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غفر ترهق ما فتر أولا فورا <تصفيق> انت